Waarom Heel erg bedankt Wa ذكرنا فيما سباق في المسألة الثانية عشر لو صلى المكلف إلى جهتين فهل يلزم أن يصلي الصلاة الثانية إلى نفس الجهة أم لا en zeiden dat ze een En de kern van de kern van de kern van de kern van de kern van de وهو مؤلف من مقدمتين الاولى إن الجامع بين الظهرين والعشاءين الذي أصبح سيرة لمتشرعة الشيعة في زماننا الحاضر لم يكن متداولا في الأزمنة السابقة وفي عصر المعصومين بل كان عملهم على التفريق إما لكونه أفضل كما يراه بعض الفقهاء أو مماشاة مع العام وعدم إظهار المخالفه لهم المقدمة الثانية أن التحير في القبلة بحيث لا يصل المكلف إلى تشخيصها لا بعلم ولا بعلمي ولا بتحري أمر نادر في البلدان لوجود المحاريب والقبور وما يوجب التحري وإنما يتصور في مثل الصحارى والبراري عند الأسفار مع كون السماء مغيما أو في ليل مظلم فمقتضى هاتين المقدمتين أن من صلى الظهر مثلا إلى أربع جهات بمقتضى شنو عدم تشخيصه للقبلاء وهو في أثناء سفره وبطبيعة الحال لا يجمع بين الظهرين لعدم تداوله في العصور السابقة فيؤخر العصر إلى وقتها فإذا اخر العصر الى وقتها المعروف بين العامه مثلا فهو لا يتمكن عاده من تشخيص الجهات التي صلى اليها صلاه الظهر كي يصلي الثانيه الى نفس تلك الجهات مع انه مامور بايقاع الصلاة الثانية إلى جهات اربع أيضا كما أمر في الأولى ثم يقول السيد وهذا أقوى شاهد اللي جاء ويقول مو يقول السيد المقرر لأنه أول شيء قال هذا مؤيد بعدين قال هذا أقوى شاهد سعنا وين رحنا من بعدين, بعدين قال وهذا أقوى شاهد بعد أن اتى بهذا الكلام قال وهذا أقوى شاهد على عدم لزوم رعاية اتحاد الجهاد فلم ندري ما هو مقصوده من كون هذا شاهدا على عدم لزوم اتحاد الجهاد بين الصلاتين فهل أن سيدنا قدس سره ان صح هذا التقرير يقصد أن الارتكاز المتشرعي لا يحتمل أن يكلف المكلف في الصلاة الثانية بأن يصليها إلى نفس جهات الأولى مع عدم إحراز التشخيص عادتين كما لو كان في السفر وكان المتداول عدم الجمع بين الصلاتين فهذا فان كان هذا هو المدعى فلا يؤثر على المطلب شيئا لان محل الكلام من شخصه صلاته الأولى لجهتين، فهل يلزمه أن يصلي الثانية لنفس الجهه أم لا وعما من لم يمكنه تشخيص الجهة التي صلى إليها الأولى فليس محل فلا يدعي أحد أنه يلزمه أن يصلي الثانية إلى نفس الجهه وإن كان مدعاه قدس سره أنه قامت السيرة والارتكاز المتشرعي على أنه لا يطالب المكلف بأن يصل الصلاة الثانية إلى نفس الجهة التي صلى إليها الأولى وإن شخص ذلك فأيضا لا يتنافى مع محل كلامنا لأننا إنما ندعي اللزوم من باب منجزية العلم الإجمالي فإن وجد مرتكز أو سيرة على الخلاف فهي فهو المطلوب وهي المنى ولكن الكلام كله في ثبوتي شنو؟ هذه السيرة وهذا المرتكز الوجه الثالث الذي أفاده قال ان هذا هو مقتضى إطلاق الأدلة فلا موجب لرفع اليد عن الإطلاق من دون دليل على التقييد فضلا عن قيام الدليل على العدام والتعليق عليه أنه إن كان المقصود بإطلاق الأدلة إطلاق ما دل على أن إطلاق ما دل على أنه يجزي المتحير اينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة فبإطلاقها تشمل الصلاة الأولى وتشمل صلاة الثانية فيجزيه أينما توجه وإن اختلفت الجهتان فإن كان هذا هو منظوره في الإطلاق بل فهو تام مقتضى الإطلاق هو ذلك إلا أنه إلا أنه المفروض ان الصلاه الى اي جهه شاء انما هي جنو اكتفاء بالموافقه الجنوه الاحتماليه وبما ان ظاهر هذا اللسان هو الاكتفاء بالموافقه الاحتماليه فلا ينافي لزوم صلاه الثانيه إلى جهة الأولى من باب منجزية العلم الإجمالي فغاية هذا اللسان أنه إن لم يحصل له علم اجمالي فلا بأس أن يعدد الجهه، وأما إذا حصل له علم إجمالي بأن إحدى الصلاتين باطلة لكونها على غير القبلة واقعان فمقتضى منجزيته هو لزوم تكرار الثانية إلى جهة الأولى واما إذا كان مقصود سيدنا من الإطلاقات مثل رواية خراش الدالة شنو؟ على لزوم الصلاة إلى اربع جهة فمن الواضح أنه لا إطلاق لها لان لسان والسياق روايه خراش ان المطلوب من المكلف احراز الموافقه القطعيه باحراز كون الصلاه الى القبله فكيف ينعقد لها اطلاق بجواز ايقاع الصلاه الثانيه الى جهات اخرى وان حصل من ذلك العلم بالمخالفه قطعيه فانما كان دليلا على لزوم الموافقه القطعيه كيف ينعقد له إطلاق يشمل فرض العلم شنو؟ بالمخالفه القطعيه هذا مما لا معنى له هذا تمام الكلام في التعليق على كلامه وقد ظهر ان الصحيح أن مقتضى منجزية العلم الإجمالي ضم الثانية إلى الأولى في الجهة المسألة الثالثة عشر وقد أطال فيها قدس سره لعله كرر الكلام وكرر المباني تقريبا عشر صفحات من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات وكان عليه صلاتان هذه يمتحنوا بها في النجف إذا جطالهم إذا الشرائع والليون لمعا يمتحنوا يقول إذا واحد يصلي إلى أربع جهات وعليه ظهرين شلون يصلي آه. وكان عليه صلاتان هل عليه أن يتمم الأولى أولاً إلى الجهات الأربع ثم يشرع في الثانية أو أنه يصلي كل صلاتين إلى جهة أو يصح له أن يصلي الظهر إلى جهة والعصر إلى جهة ثم يعود إلى الظهر في جهة أخرى والعصر في جهة أخرى وهكذا وقد افاد سيدنا قدس سره بان الوجوه المتصوره في كيفيه الاتيان بالصلاتين المترتبتين الى الجهات الاربع ثلاثه ثلاث صور الاولى ان يتمم جهات الاولى يصلي الظهر اولا الى اربع جهات ثم يشرع في الثانية سواء شرع في الثانية على قياس الأولى بأن بدأ بالشرق ثم الشمال ثم الغرب ثم الجنوب أو بدأ بالعكس بأن بدأ في العصر بآخر جهة صلى إليها الظهر فإنه على كل حالين يعلم بوقوع عصر مترتبة على ظهر صحيحه وهذه الصورة مما لا إشكال فيها الصورة الثانية أن يصلي الثانية يعني يعاند صير عنيد أن يصل الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى كما لو صلى الظهر اولا إلى الشمال ثم صلى العصر إلى الجنوب أو المغرب ثم رجع وصلى الظهر إلى الشرق ثم صلى العصر إلى الغرب وهكذا يتفنن وقد حكم في المات ببطلان هذا الوجه للعلم بفساد الثانية تفصيلا إما لفقد الاستقبال كما لو فرضنا أن الثانية مستدبرة مثلا أو لفقد الترتيب وهذا الذي أفاده وجيه في الجملة لا على سبيل الإطلاق وذكر كلاما صفحة 466 ثم ذكر المقرر أنه عدل عن أي عما ذكره في صفحة 466 إلى كلام آخر فنحن نأخذ بالكلام الثاني بعد الذي عدل إليه فقال بأن الصحيح ما في المتن هذا في كلامه الثاني والوجه في ذلك أنه لا يحرز وقوع الظهر إلى القبلة فإذا لم يحرز وقوع الظهر إلى القبلة فهو لم يحرز ترتب العصر على ظهر صحيحه وبيان ذلك لو فرضنا ان هذا المكلف صلى صلاه الظهر ما بين ما بين المشرق والجنوب بان صلى صلاه الظهر قبل المشرق مثلا بدرجتين او اكثر فهو صلى ما بين المشرق والجنوب صلاه الظهر وصلى صلاه العصر الى جهه الشمال سمتان فلو كانت صلاه العصر هي المطابقه بان صلى بان كانت القبله هي الشمال فان صلاه الظهر قد انحرفت عن القبلة أكثر من 90 درجة لأنه صلىها ما بين المشرق والجنوب فهذا محتمل فمع وجود هذا الاحتمال فهو لم يحرز ظهرا صحيحا فلم يحرز ترتب العصر على ظهر صحيح هذا حتى الكتاب من قلم في الكلام ومعه يعني ومع هذا الاحتمال لا يمكنه الدخول في العاصل لعدم إحراز شرط الترتيب بعد احتمال بطلان الظهر لكونها لغير القبلة وهكذا الحال في بقية الجهات فكلما صلى صلاتين إلى جهتين قول وياي مختلفتين فهو لم يحرز ظهرا صحيحا حتى يشرع في العاصر فلا بد من وقوع العصر إلى نفس الجهل التي صلى إليها الظور والسر في ذلك أنه إذا صلى الظهر إلى نفس إذا صلى العصر إلى نفس جهة الظهر فصحيح أنه لم يحرز صحتهما إذ لعل كليهما إلى غير القبلة لكنه يحرز أنه لو كانت الظهر صحيحه فإن العصر وقعت بعد ظهر صحيحا وهذا المقدار لا يحرزه فيما لو اختلفت الجهتان ففيما إذا صلى كلا منهما إلى جهة لا يحرز على أي تقدير أن العصر وقعت بعد ظهر صحيحة لكنه إذا صلىهما إلى جهة واحدة وإن كان لا يحرز الصحة لعل كليهما لغير القبله لكنه بالنتيجه يحرز ان لو كانت الظهر الى القبله لكان العصر بعد ظهر صحيحا وهذا كاف لانه اذا احرز هذا ثم كرر الى الجهات الاربع سوف يقطع بوقوع ظهرين الى القبله ولكن ما أفاده حل تأمر واضح لأنه حتى لو فرضنا أنه صلى كلا من الظهرين إلى جهة مختلفة ولكنه بالنتيجة قلوا صلى أربع صحيح؟ بالنتيجة صلى أربع من الظهر وأربع من العاصر فهو يقطع فهو يقطع بوقوع ما نقول الظهر والعاصر إذ لعله بالعكس حصل الأمر لكنه يقطع بأنه صلى صلاتين إلى قبل قطعان إذ بعد أن صلى ثمان صلوات وكل صلاتين إلى جهتين مختلفتين فقط عن صلاتان منهما وقعت شنوه وقعت إلى القبلة بالترتيب فإن قلنا بشمول دليل العدول الذي هو يرى شموله أحسنتم فإن قلنا بشمول دليل العدول الذي هو يرى شموله فإن كانت فإن كان ما وقع إلى القبلة اولا هو الأولى قد تم المطلق وإن كان ما وقع اولا إلى القبلة هو الثانية بأن صلى العصر اولا إلى القبلة ثم وقعت الثانية التي قصد بها الظهر إلى نفس جهة القبلة فإن مقتضى دليل العدول أن يعتبر ما وقع أولا هو الظهر وثانيا هو العصر. فبناء على مسلكه في شمول دليل العدول إلى مثل هذه الصوره، فبعد أن يصلي ثمان صلوات كل منهما إلى وكل صلاتين إلى جهتين مختلفتين يقطع بأنه جنون. صلى الظهرين الى قبل نعم هذا الكلام لا لا هو شمول دليل العدول لمثل هذا مفهن. قهران هو يرى فاذا كان لعله في الواقع الذي وقع الى الكعبة الواقعيه هو ما نواه ظهرا ثم ما نواه عصرا وقع هذا واضح ولعل ما وقع إلى الكعبة الواقعية أولا هو ما نواه عصرا ثم بعد ذلك وقع ما نواه ظهرا إلى الكعبة الواقعية ففي مثل هذا الفار يصح له أن يعتبر ما نواه عصرا شنو ظهرا وتكون الثانية شنو عصرا فبناء على مبناه من اطلاق دليل العدول لا يكونوا لا يرد عليه لا يرد على ما استشكل فيه شنو إشكال نعم ولو بالقصد نعم يا ما يحتاج وهذا كافي ان كنت قد اتيت بالظهر الى الكعبه اولا فانه متى أحتاج إلى العدول على الفرض الآخر أقول إن كان ما وقع مني إلى الكعبة أولا قصدت به العاصر فهو الأولى وهذه الثانية المطلع. ما متعمد يا مولانا كيف متعمد بالإخلال بالترتيب مفروض هذا أول بعد هذا هوات جعلت مصادره على المطلوب قلت المفروض انتهى البحث معه أول الكلام أنه أخلى بالترتيب أول الكلام الجهات أدري أقول ما هو الدليل على اعتبار الترتيب بين الجهات أول البحث هذا أول النزاع كيف نعتبره مصادره مسلمه وهو أول النزاع إنما يعتبر الترتيب من حيث إحراز الموافقة وهو يحرز الموافقة شو المشكلة؟ مو معلوم شو ملاطف أربعة مكان اربع لها المورد المورج. معلوم. موردها موردها بالنسبة للمورج راجعوا راجعوا راجعوا, راجعوا الصورة الثالثة أن يأتي بالثانية. في كل جهه صلى اليها الاولى الى ان تتم فيصلي الظهر الى الشمال وبعدها العصر ثم يصلي الظهر الى الشرق وبعدها العصر وهكذا الى ان تتم الجهات بان يصلي كل صلاتين الى جهه من الجهات وقد يناقش في ذلك بعدم إحراز شرط الترتيب هذا اللي اشكل فيه الآن جاوبه وقد يناقش في ذلك بعدم إحراز شرط الترتيب لاحتمال أن تكون الجهة غير القبلة ويدفعه أن الجهة التي صلى إليها الظهر إن كانت هي القبلة فالعصر مترتبه والا فكلت الصلاتين باطلة وسيأتي بصلاتين صحيحتين بعد ذلك فهو محرز للترتيب على تقدير الصحة وبعبارة أخرى شيخنا يجاوبك مرة مرة داكرنا دا مرة يجاوبك وبعبارة أخرى إنما يعتبر الترتيب في صلاة عصر صحيحة مأمور بها يعني إذا أحرز أن هذه العصر هي المأمور بها هنا يعتبر شنو الترتيب إنما يعتبر الترتيب في صلاة عصر صحيحة مأمور بها وأما ما جيء به من باب المقدمة العلمية وتحصيل الموافقة القطعية فحينئذ لا دليل على اعتبار الترتيب فيه فصلاة العصر إن كانت صحيحة مامورا بها لكونها إلى القبلة فقد وقعت بعد ظهر صحيحه لأنهما صلاهما إلى جهة فهو محرز للترتيب لوقوعهما إلى جهة وإلا فليست هي أصلا صلاة وإنما هي مقدمة علمية للامتثال ولا دليل على اعتبار الترتيب في غير الصلاة المأمور بها كما هو ظاهر جدا بعد مو بس ظاهر ويأتي الكلام في بقية إشكالاته اليوم أنا عندي شغلة إن شاء الله جلسة الخمس نخليها إلى ما يوم السبت والحمد لله رب العالمين